شفكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون إذْأَن جَكُمْ مِنْ آالِفِ الرعونَ يَسُمونَكُمْ سُ العذاَابِ وَيذَبِّفونَ أَبَدَا أَكُمْ وَيُذَبِّحونَ أَبَنَا أَكُمْ وَيَسَْحيونَ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 وَقَالُوا إِنَّكَ كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 فَتُونَ بِسُ الْقَانٍِ مُبِين قَالَتْ لَمْ رُسُلُهُمْ إِ نَحنُ إِلَّا بَشَرُم مِسْلُكُمْ وَلَكَِّ اللهَّهَ يَمُن وَلكِنَّ اللَّه يَمُنُ عَلَامَيْ من يَشَاءُ من عباده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 عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ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 مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ فِيهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ فِيهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا شَيْئًا ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ على اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبِرَحْمَةِ اللَّهِ جَمِيعًا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا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 وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تناموا ولا نوم انفسكم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 وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام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 قَبْلَ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلالٌ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ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 وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تجسوها إن الإنسان لظلوم كفار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 فَجَعَ الأأَفِْدَةَ مِنَ النَّاسِ تَْو إلَيْهِمْ وَررزُقَهُم وَررزُقَهُم مِنَ السَّمَرَاتِ لَعَهُم يَشْكُرون رَبَّّنَ إِكَ تَلَمُ مَ نُخْفِي وَمَُ رَلّهُم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 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وبرزوا لله الواحد القهار ترى المجرمين يومئذ مقرولين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به ولينذروا به وليعلموا أن هو إله وليذكر أولو الألباس